اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود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 والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد قرآن مجيد في لوح محفوظ